بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم ما خلق من ذييه كما الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب Well, وقال قُل لَّوْ يَكُونُ مِنَ الآفَامِ مَا جَاءَ وَلَوْ تَكُونُ مُسْتَعَاذًا لَّقُضِيَ لَهُ كُنْتُمْ صَالِحِينَ بَلِ الَّذِي أَجْرَكَ لَكِن شَيْءٌ مِّنَ النَّارِ لِلْمُؤْمِنِينَ ش